وجعنا لهم أبوي. يا يعني. في يعني. في واحد الله يا, يا. لا بد من الصبر يا. لا بد من يا. كل رقعة درجات. لا, لا. واحد فكرت بسوار كتبها فكر كل ما عطى كل عن الفكره الواحده عقد في مصر مقبول. فساد، ولا تقولوا بس ما ولا بس، ولا بس بس. هذا الإنسان بسيط أو تقول هذا الإنسان سادج. أني ال، نفس والله أنا بسيط، وتكون أنا نفس يقول إثنان أو يقول او يقول بس، إيش في الخطأ؟ يعني أضعوا بأسوات المكالو قال العثم إذا كانت واحد يشتريه ويشربه بيقول بيقول <تبكت> جنة النحن أو شهد النحن شوف ماتها باراً بيقول شهد النحن جنة النحل. <تبكت> شوف ماتها كدن جنة وشهد يا سلام ركبت قد الواحد يشتريه ويشربه <تصفيق> وإذا بنت هذا راضيه النحل ومفضوط قادر الفانو قادر الفانو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 يجي واحد يقولوله بتكسلح بين يومين وإذا كنت بين شخصين أو بين قبل المسيح أو عاملتين قال تعالى جاء قال قال يا ليت بيني وبينك واحدة فشل قيم ما أو جاء بعيد ويومي أعطو الله وآيبك يقول يا نساني فأخذوا مع الوصول الإسلامية إذا إذا أبتغل فلاناً غليلاً خليلا أبتغل فلاناً تولعها أو ومن اعتدى عليهم فأنتدور على الإسلام لنسوك الصدحة إنهم مش وقت يعني المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوي أو واحد من بنمجد من واحد وجه الله وإذا أبتغل الخير خيري فلا عند كريم يعني يشكر حقه ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله هذه تعالى والذين اتخذوا مسجدا من ذنوب يعني هذا مش يعني الله من امن بالله او في كلمه في موضع في حاله كفر لبيت كلمه تفطر الناس بدل ما يقول وبيضت عيناه من الحزن ما هو كوي يقول عنه وقال يا اثر على يوسف وبيضت عيناه من الحزن ما هو كوي لا تنين في المقام بتنزل الوجع من قلب الجزع دين يبعث الصابرين الذين اذا اصابته مصيبه قال انا لله وإنا اليه راجعون إذن في كل مقام مقاصد نوع الخطاب نوع الخطب طريقة الاسلوب الحديث في ناس بتقول لا يا اخي اللي يقول الخطب بالحس يعني لازم انت ادعو بالبؤره ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادله بالتي هي أحسن. ويوم تقال نبو سينا موسى وقرور وقرور رؤية تجدون في محافظون وقرور لهم قولاً تلك ويوم تلك قولاً تليلاً يعني هذا يعني هذا الحكمة والموردة الحسنة ليس مرات إنه ليش مضوك إلى واحد يعني إزايك أعمالي وفرده من موجه الضغط وكوارد سبب أولاً قلت لكم لقولاً لئيين وقولاً لئيينة لأ مران فكرة بالحال إن فكرة استددت الايه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعبهم وكلهم في أموتهم أولا دليلا عشان هذا الموقف ان الكعبارات تصح كل بس والدليل انه برضه هذا الله سبحانه وتعالى اللي قال لموسى وهالقول بيقول له القول الذين شو اللي حصل مع سيدنا موسى ليله ليله الاسراء شو اللي حصل اللي حصل في ليله الاسراء لو صار نقاش بين موسى وفرعون قال له فرعون اني لا اظن كلام موسى مظبوط رد عليه علي نوسى قال لقد علمت يعني يا فرعون قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض حصائره واني لا يا فرعون ما صفوره يعني هل وين قوم الليل؟ يعني بشنو موقف طالما انا سلمت سايق مش مش نفسه. بدعي له هذا هذا اني لا يا فرعون مش قوه يعني جد شوي بس الأصل الصبر والحكمه والموعظه الحسنه والجدال بذلك هذا النص وقال قال هذه استنتاج بس الاحتجاج موضوع ها لكل مقام مقام ها هذا على مستوى طاقه يقول لي مقامات مطار, ها. مطار. كمان ايش في جانب التعامل في العفو او رد العدوان بالجديد مش الله القران يقول ان الله يامر بالعدل والاحسان هل احنا دائما الحياه بتبقى تنشي دائما بالاحسان مش دائما مرات بدنا شوف القران بيعطينا خيارات وجزاء سيئه من سيئه يشبهها طيب حضر عليك فمن عفا واصلح فاجره على الله الحين عرفوا الفقهانه قالوا بدنا يسوقوا ايش نوع من المخاطر المفضل العدل ولا الاحسان أنا أفضل ترد السيئه بمثلها او الافضل ان تعفو طبعا اللي نقولوا من حيث المبدا العفو والمصاب والسطح افضل من رد السيئه به هذا الكلام مش دقيق ومش على الطاقة. ها؟ مش دقيق مش الشعر العاضي إذا أنت أكرم الكريمة ملكته، وإن أنت أكرم اللئيمة فمرده، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكل حمده ذما عليه ويندم، أو لاقي الذي لاقى قروجيا أم عالمي. اللي اللي اللي أوقفه. يعرفوها من الطلاب. أخذنا في المدرسة تصفق إيش؟ وأطرس عسال وما كان صاحبا اللي استضاف الدين اذا <تصفيق> طلعوا <تصفيق> <تصفيق> يعني ما يتعالوا مع بعض فدايما دايما السوء ارمي فيها ولا الابو احسن شوفوا القران كاتجدا فيه وكل وجهاء سيئه سيئه صح؟ ايه؟ إذا انت ممكن تعفي وما تصدق؟ نعم، ممكن انت تعفي وتغادل صور رواحاً للمسواب مستهدر بارواح الناس بمشي في هالسيارة في وسط البلد عالمياً رشد أقوم تهديم أو بنترخيص تأمين مضاياً وقلنا هذا ربت الآن وبتفتيجي مزفى يقول لا لا أتعبه انت العبي يوم عبيت عنه عميو... شجعت العاون يذكر جريبة جديدة حانا الصحة... تصبحت شو؟ لا عابو توقف القصاص غرمو يعني ماضيش. انت ما تصبع ليش يوم ترمي انت بدخلوا الناس انت بدخلوا الناس شو بدخلوا طبعا في ناس يقول لك هاي الاصباح هم ولم يدفع لهم ولا يشبعون ما صديق وبعرفوا إنهم مش بيستهلكش العفو بمشوا في العفو هذا مش أسمى مش صديق وطموسين خربوا ما أصدروا أما بالمقارنة واحد ما عنده الثواب زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أقيم لول هيئة أقيم لول هيئة في يعني إنسان مش مليش صلاباً، ليس محروف عنه، يا أخي يمتدون سلطاناً العلمين؟ ليس مليشي؟ ليس كل الاحتياطات، ما في كل, كل الإجراءات، يعني، الله قدر، وقم قدر، وقم قدر، هذا إيش؟ العمل يكون له مكان؟ وقم جيد، ونأفضل من, من إيش؟ لأن الناس لا يسرهمهم العجل تاني، يسرهم, يسرهم إيش؟ حسن الخلق، والتسامن، والتصالح، أشوفوا كيف ديننا يعني؟ وبعد هذا في النجاة هذه الوسطية للدينية في القترة في شريعة الثوراء ما أجد؟ العين بالعين والسن للسن والبادة مصبوط هذه الشريعة حاصلة وكتبنا عقوب الأنكاذي وكتبنا عليهم فيها أن النفس النفسي والسيطن بالعين والأمسر والأسنة بسوأ الجبل. احب اعدامكم اهسن الى وضركم كلام جميل رائع اكثر دائما بتظبط مع كل الناس برضه تظبط دائما فانا شهد الاسلام اخذت من ما اكثر منها ها؟ كانت فيه خيارين. في العدل والحق وفي الاحسان والعقل وانت بدك تشوفوا الحق وشو الانزل وشو الافضل ها؟ للموضوع ما لديك مال <سؤال> كلام دليل مال اخرى او طلب واحد ثري جدا جدا جدا الله بحاجه عليه المال كان لا تنحو طلاق او طلب او إنه تسبب بها على اخرى فقيره جدا يزيد قال فيش أهل المصطلح لا من زي سامح كل عقوبه العقوبه تبدل العقوبه الاخرى الفقيره بكفيش مقدس واحد من اعضائها وكمان كيف يش فقدت اليوتيوب أو فقدت حديث عليها وكمان زادت فطرس وغضر كبه ثاني جداً وكان اللي يدفعه منطرف الجيبة قال هذا ما يدفعه هان العبو أفضل ميرا أفضل يعني ما رأي طب هل يدفعه منطرف الجيبة فمش دائما يدفعه منطرف الجيبة شوف انت إيش كل موقف شو, شو الأفضل هو شوف القرآن الكريم في قصة إذا محصل إدراك وضيب وطلاق مثلاً القرآن يشير سبسة قطعة طلاق قبل نهول يعني بعد كتب بعد الخط وكتب كتاب وقبل العرس قلوا إن طلقتموهن من قبل أن تمستموهن وقد فرضتم لهن غريبة نصف مره قص بالماء المره عن نسل الماء الماء قول القرآن الحقوب؟ قال لا كان إلا أن يعفون إلا ينهدر ل... أو يعفو الذي يديه رفضة النجاح على خلاف قال الذي يديه صغار الزوج قال, قال, قال يا هندر بيك ينهدر كان بي. <سؤال> ينهد زامن ينهد بزامن إلا أن يعفون أو يعفو الذي يديه رفضة النجاح وأنت عفو أطلب الهدف وشبت فيك عنه طالب هو يعفو تذوب الفضه تجري بحياه حياه طيب الان احنا نيجي بحاله زيها انت لازم يا اخي عنيد كل انت بيقول لك انت معقول يقعد له ويقول لها بتعطيك المهر كله وهي كله لا والله اه بتعطيه المهر كله قالوا لي يا اللي بيجي حي اللي يلي عقده النكاح ولا هن انا ممكن افصلها تصوروا مثلا لو حصل هذه الخطوبة مثلاً وكتب تكتابه بعد تسدين فلاً شوه كديش الفتاة الضرر وهو بعد الضرر بالله عليك قالوا لهم هنا يخضرها حدث عنها في الطابق ها؟ وسببتها الضرر ها؟ في هالسدين وكده وعادها أقول عن أصلي أصلي هو اللي أكلها بمرض لكن مرات إذا حصل بسبوع بسبوعين ما سببتها ضرر و هي دي مقص إيش؟ شكراً لكي أردنا أن يكون هناك موصيح لخمس درق <تصفيق> دينار في هالشهر في هالشهر دينار شوفوا وين؟ كل موطب حتى يكون العديد المير العديد في البسر في البسر وإنه بيمشوا في التصباح الثاني من طرف الزوج من طرف الثاني وليس كل ما يعرف يقال ليس كل ما يرى يقال ليس كل ما يرى يقال يعني يا شيء بتكتشف العين انت يعني بتكتشف كل حد وين في النفسية. جاية اخطي على هذا المنور كان نقول في الوعاء الثاني في جده وما اطلقه الحديث! انه وما ما بلق كان هطلق ماذا بدي اعمل ها؟ ما؟ شو بدي يسير بس حديث الراهنين أردتكم لديهم مش خدقين رساعتهم فيه وقفت لا ما بتحديث أمور الناس بما يعرفون ولعهما يمكنون كتب الله الرسول ما أنت بمحدث قومة حديثة لا تبدوه ورقوله إلا كان فتنة عليه مش كل ما مش كل كلام عندك فأنا بنت ما بس يد بيش عواطف الكلام هل عقول الناس بس هل الفرق مناسب? ها? ها? ها حكمة. ها مش كيفش من الدين. شيء. ها لا بني بتحكي كل هل نفطل الناس ولا لا يفطلهم? ها بتشوف. بتشتغطي بفرور عكسي. ها بني حكمة. يؤدي حكمة دانية شاء. وما يؤدي حكمة. نقص بوضي بيان كثيرة. ويقول انت ما في عنده حكمة. عنده علم عنده معلومات بس ما عنده حكمة. يا اكثر مما قد يصلح حتى اني مما لو كنت ويقولوا اكثر بما